ما شاي قاصدك اربيله ويصحف heal, heal, heal, heal stukip presents fuam ma-ho-ho-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Why at all the day actual drafting ofand-have هذا هنا هنا هنا هنا هنا هنا ماشي انك قصد كربله بدمعه بفرح وبعيد ميلادكني طيب كل جارح هالشايب قصد كربله بدمعه باللي نحلم BELBUL الصوب BELLY ANN ALEM BIH LABALBUL الصوب OBS CAN BIN RUOB YAN BALSA BIN MADRUOB OBSCHOF LASM LOBSAL MESHA YASAD JARGALA OMANUF HAI LMESALE MESHA YAN BALSABILA OFARHALE SHIIATNA BAIIDA شیعتنا بعیده والله حالنا شیعتنا بعیده مرحبا شیعتنا بعیده والله حالنا شیعتنا بعیده ال شیعتنا بعیده ماشارع کربلہ ماشارع کربلہ کویسحب لازم اوصل ماشارع ماشارع کربلہ نتعن هذا اليوم قط العهد بدمو نتعن هذا اليوم قط العهد بدمو ما نوفايل بس انا <سؤال> <سؤال> ويصيح يا مولاي نبديك ابن حور في القلب قلبي قلب قلب قلبي قلبي قلب قلبي عيموت يمك مغار واسحوب لازم لو صلى مشاه هاي المسألة مشاه مشاه ياسد قربنا مشاه واسحوب لازم لو صلى انا شارع كربله انا مشايع كربله كويس حب ايما الشاه الجو كاتب عهد اي لا حق هو الصامد هذا المشاي الجو كاتب عهد اي ما نعوفك لا حق هو, لا هو منك يا مدينه الوعد اي منك يا مهدينا الوعد اي ننتظر منك تيجي قد هلايون وشوق لازم نوصل مشوار منعوب هاي المساله مشوار مشي قاصد لف عن النار الغساه ين العيد, <تصفح> العي العيد. <تصفح> كلمات الشاعر حسين محمد الفنداوي اداء الرادود الحسيني علي ست خان اللامي